قال رحمه الله سورة مريم مكية وهي ثمان وتسعون آية أي أنها أنزلت بمكة وهذا جاء عن ابن عباس وعن ابن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنهم أن هذه السورة سورة مكية وفي البيضاوي استثناء آية السجدة منها فإنها مدنية أي الآية التي فيها السجدة هؤلئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إلى أن قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقية فهذه ليست مكية وإنما هي مدنية على ما جاء في البيضاوي بقية السورة مكية إلا آيتين منها هذه الآية التي أشرنا إليها والآية الأخرى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتم مقضية فأتان آيتان في سورة مريم مدنيتان وبقية السورة مكية وأما الإمام هنا فلم يستثني شيئا مكية وهي ثمان ومتسعون آية ومنهم يستثن آية ومنه من استثناء آيتين آية السجدة وآية وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتى بمقضية وهي تسمى بسورة مريم اختلف العلماء في تسمية السور هل هو توقيفي أم اجتهادي فبعضها توقيفي كما في البقرة والعمران والنساء وقال جاء التنصيص في الأحاديث أن التسمية فيها توقيفية وبعض الصور من أهل العلم من يرى أنه اجتهاده أي أنه اجتهد فيه الصحابة فسموا بعض السور بالتسميات المعلومة ومنه من عمّم الحكمة فرأى أن تسمية السور هذا توقيفي وليس بإجتهاده بل هو من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجتهد أحدهم في تسمية السورة بل هذه التسمية من الله جل وعلا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا الترتيب الآية فهذا لا خلاف فيه أنه توقيفه هذه الآية تكون مكان هذا وهذه الآية تكون مكان هذا على ما هو في النصحف من الترتيب فهذا توقيفي وترتيب السور في خلاف. هل هو توقيفي أم ليس بتوقيفي أي ترتيب هذه السور البقرة وبعدها العمران النسائل آخر ذلك هل هو توقيفي أم اجتهادي في خلاف فبعضه توقيفي وبعضه اجتهادي أي في ترتيب السور فعندنا ترتيب الآية هذا باتفاق توقيفي آية بعد آية هذه الآية هنا وهذه الآية هنا هذا توقيفي وعندنا ترتيب السور وعندنا ترتيب ماذا؟ ترتيب الآيات وترتيب السور هم البقي من الترتيبات التي يذكرون ها؟ هم؟ هم؟ السور ثلاثة أشياء فما هو المتفق عليه ترتيب الآيات وتسمية السور مختلف فيه وترتيب السور مختلف فيه فبعضهم عمّم الكل على أنه توقيفي تسمية ترتيب الآيات وترتيب السور فلم تذكر امرأة في القرآن باسمها إلا مريم فسميت هذه السورة باسمها سورة مريم فليس هناك امرأة صريحة باسمها وذكر اسمها الذي تسمى به إلا هذه المرأة الطيبة عليها رضوان الله فذكرت باسمها وسميت السورة باسمها سورة مريم قال بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد والأحرف المقطعة مختلف فيها هل لها معنى أم ليس لها معنى والذي يظهر أنها جئ بها لافتتاح السور وليبيان عجاز القرآن هذا أحسن ما يقال في الأحرف المغطعة كافها يا عين صاد الفلاميم الف الفلاميم إلى آخره فهذه الأحرف المغطعة التي صدرت بها السور اختلف فيها العلماء ما معناها الذي يظهر أن معناها لا ندري ما معناها ولكنها جئ بها وافتتعت بها السور بها السور عجاز القرآن وأنه معجز وأنكم تتكلمون بهذه الأحرف كاف والها واليا والعين والصاد مع ذلك مستضعتم أن تأتوا بقرآن مثل هذا القرآن مع أنه بأحرفكم التي تتكلمون بها وعجزتم أن تأتوا بقرآن مثل هذا القرآن وهو بالأحرف المنطوغ عندكم بها الكاف والها واليا والعين والصاد وألف والميم كل أحرفكم هذه فلذلك كثيرا يذكر القرآن بعدها في من السور يذكر القرآن بعد هذه الأحرف المقطعة إلا النادر لا يذكر القرآن بعد ذلك وإلا كثير من السور التي فيها الأحرف المقطعة كالبغر والعمران وإذ ذلك يذكر بعدها القرآن فهذا يدل على أنه بها في صدر السور لبيان إعجاز القرآن وأنه معجز وأنكم تتكلمون بهذا الحرف التي نسمىها القرآن ومع ذلك عجزهم عن إتيان بمثل هذا القرآن ذكر رحمة ربك عبده زكريا اختلف المعرفون في ذكر فقيل خبر لمبتدى محلوف هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا فهو خبر لمبتدى محلوف وقيل المتلو ذكر رحمة ربك عبده زكريا فهو خبر أيضا وقيل خبر عن الحروف المقطعة كافها يا عين صاد مبتدأ وذكر رحمة ربك عبده زكريا خبر ذكر رحمتي هذا خبر وكاف هايا عين صاد هذا مبتدأ وهذا فيه بعد لأننا ما ندري ما معنى كاف هايا عين صاد حتى نعرفه والإعراب فرعا المعنى فلا يستطيع أحد أن يعرف كلمة إلا إذا تفكر في معناها فالإعراب إنما هو فرعا المعنى فكيف نعرف هذه الكلمة ونحن ما ندري إيش معنى كاف هايا عين صاد هذه حتى نقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا خبر وقيل ذكر رحمتي مبتدى والخبر محدوف أي فيما يثلى عليكم ذكر رحمة ربك عبده زكريا فيكون ذكر مبتدى وخبره محدوف تقدير فيما يثلى عليكم هذا الخبر المحدوف وذكر رحمتي هذا مبتدى وذكر رحمتي من باب إضافة رحمة ربك من باب إضافة المصطن لفاعله وعبده مفعول به زكريا بدل والمقصود بالذكر هنا وصول وبلوغ رحمة ربك عبده زكريا فإنه دعانا فبلغه ذلك وصل إليه رحمة الله سبحانه وفعله وإستجاب الله دعاءه ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي بلوغ رحمة ربك عبده زكريا وصول رحمة ربك عبده الزكريا فإن العرب تقول ذكرني معروف فلان أي بلغني ووصلني ذكرني معروف فلان أي بلغني ووصلني معروف. فالذكر هنا بمعنى بلوغ الشيء ووصول الشيء إلى الشيء فرحمة الله وصلت ذلك العبد الفقير وصلت ذلك النبي الكريم الذي دعا الله سبحانه بالولد على كبر سن فاستجاب الله وبلغ نوراده هذا الرجل بلغ ما يريد على ما يتعلون من وكبر سن على مسألة ذكره ومع ذلك بلغه المقصود ووصلته رح رحمة الله سبحانه وتعالى فالذكر هنا بمعنى بلوغ الشيء ووصول الشيء كما تقول العرب بلغني أو تقول ذكرني معروف فلان أي بلغني معروف ذكر رحمة ربك عبده زكريا قال المفسر رحمه الله قوله عز وجل كاف ها يا عين صاد قرى عمر بكسر الهاء وفتح الياء وضده ابن عامر وحمزة بكسرهما وبي... طيب ضده ابن عامر وحمزة وبكسرهما الكسائي وأبو بكر والباقون بفتحهما ويظهر, و... ويظهر الدال عند الدال من صاد ذكر أو من صاد ذكر ابن كثير ويظهر الدال عند الدال من صاد ذكر ابن كثير فما يعرى ابن كثير عند من ما ابن كثير تعلم فاعل ليظهر فلذلك ما ظهر لنا إلا بعد التأمر فيه ويظهروا الدالة عند الذالي من صاد ذكر ابن كثير ابن كثير ونافع وعاصم ويعقوب والباقون بالإدغام قال ابن عباس رضي الله عنه هو اسم من أسماء الله الله علم. وقال قتاد هو اسم من أسماء القرآن كافها يا عين صاد وقيل اسم للسورة وقيل هو قسم أقسم الله به ويروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله كافا يا عين صاد قال الكاف من كريم وكبير والها من هاد واليا من رحيم والعين من عليم والصاد من صادر كل هذا الله علم. خاض المفسرون في ذلك ولم يهمنوا الكلام عن الأحرف المغطعة لكن الصحيح فيها أنه يؤتى بها في آوائل السور لبيان إعجاز القرآن وأنه معجز وهو بحروفكم وما استطعتم أن تأتبوا مثله وهذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله وأيده الشقيقي في أضواء البيان أظنه في سورة هود قرر هذا بعد ذكر الخلاف ورجح هذا الذي سمعته هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله أن الحروف المقطعة يؤتبها للمعنى المذكور أما هذا الكلام الله أعلم أن كافها يعين صاد الكاف من كريم وكبير والهاء من هاد والياء من رحيم والعين من عليم والصاد من صاد الله أعلم وقال الكلبي ذكره رفع بالمضمر أي هذا الذي نتلوه عليك ذكره ما معنى رفع بالمضمر معناه أنه خبر لمبتدى محدوف والعامل فيه المبتدى على قول جماعة من النحاء رفع بالمضمر فهو خبر لمبتدى المحذوف وهو العامل فيه أي رفعه والصحيح أن العامل في المبتدى عامل معنوي وهو الابتداء قال قوله ذكر رفع بالمضمر أي بالمحذوف أي هذا الذي نتنه عليك ذكره رحمة ربك وفيه تقديم تأخير معناه ذكر, أو ذكر ربك عبده زكريا برحمته إله هنا سبحانه الله وحمدك لا إله